مستمعين الكرام خير من نستهل به برامجنا لهذا اليوم تلاوة طيبة من القرآن الكريم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر له من كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف هايا رحمة ربك عبده زكريا إذ نافع in the water. امرأتي عاقرا فهب لي من لذنك وليا يرثني ويرثني اني اكو بوجع الله رضي يا, يا زكريا انما نوب you got you got فلا أمت من الكبير ويأتي قال كذا خَلَقَ خَلَقْتُكَ مِنْ قِلٍّ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا أنا بجي عن لي يا آيا ألا آياتك ألّا تكلم من نا a an u a وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَعَنَانًا مِنْ لَذُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيَمًا Wow, wow, wow. au <coughs> a و ع ا وَسَلَامٌ <تصفيق> عَلَيْكُمْ وَقُرْ فِي الْكِتَابِ مَر يَا مَئِذِنْ تَوَزَّتْ مِن أهل هَٰمَكَنَ الشِّرْكِ تَخَافُ مِن دُونِي عِجَافَ فَأَوْصِل فكري أهب لك علاماً ذكياً قالت أنا يكون وَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَا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 ಅಜಾ رَنَتَ مِنْ تَحتِهَا الَّتِي تَحْزِنُ قَلْبَ عَلَاهُمْ بُكِتَ تَحْتَ كِسَرِي وَالظِّبَاءِ إِلَيْكِ بِالْعَيْنِ نَخْلَتِ سَقَطَ عَلَيْكِ الرَّطْبَ جَرَى اقولي السرفي او اقل يا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ كِبْرُ الذَّنْبِ إِنَّ خَلَقَ ಕೂಲಿ وان هو زي اريكي بيدو نخل أقول إن نذرت لؤما نصوا من فلن وكل لمن لهمه هما <تصفيق> طمعوا <تصفيق> <تصفيق> قالوا يا ما يوم لقد تشان أَشَاوَنْتَ إِلَيَّ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَاء صبيا قول إني أبدو الله آتا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبات حيا صدق الله العظيم صدق الله العظيم طلع على مسامعنا القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل ما تيسر له من سوره مريم ام